بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا ب اما ن الطريق ل و يعد م ح و ر ف انا ت ر تراه منيرا أما فقد ارتكزت لدوله احيت لنا بين الظلام نورا ا ل و ح ي د دون ت أ خ ر ويقام سوق ا ل ب ا د ل ي ن بكوره من مزق الصلبان حول عداتنا من أ ر ه ب الكفر اللعين كثيرا بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا ا أ م لقد ا ر ت ك س ت ل د و ل ة أ ح ي ت لنا بين ظلام النور ا